ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 يا الله مع الذين التقوا والذين لهم محسنون.